باب إثبات الوجه لله عز وجل قال أخبرنا يحيى بن عمار قال أخبرنا يحيى بن عمار الإمام قال حدثنا عبد الله بن عدي قال حدثنا حاتم بن محبوب قال حدثنا عبد الجبار قال حدثنا سفيان ما أسمعناه من ابن عجلان عن عون بن عبد الله أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله وقال مرة من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وتبارك الله تلقاهن ملك فضم عليهن جناحه وقال مره تلقاهن فكتبهن ثم ضمهن إلى جناحه حتى يجيء وجه رب العالمين تبارك وتعالى نعم هذا الباب السابع عشر من الباب الرسالة عقده المؤلف لإثبات الوجه لله عز وجل باب إثبات الوجه لله عز وجل فالوجه صفة من صفات الله عز وجل والوجه ثابت الله عز وجل في فوق العظيم وفي السنة مطهرة قال الله تعالى وقال تعالى ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك فيثبت الوجه العزيز ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام فهذه الآية فيثبت الوجه وكذلك أيضا جاء في الأحاديث عوض بنور وجهك الذي أشرق من عضو بنور وجه ثبت الوجه الله في الكتاب وفي السنة ومقصود المؤلف الرد على الجهميه والمعتزله والأشاعر الذين ينكرون الوجه ويفسرون الجهمي والمعتزله وكذلك العشرين يقول ويبقى وجه ربك أي ذاته فلو فتحت كتاب الجللين في تفسير الجللين وجئت عندها ويبقى وجه ربك تجده يقول ذاته ومقصود انكار الوجه فسر الوجه بالذات الايه في اثبات الوجه والوجه ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك في صفه وجه الله في الرد على الجهميه الذين انكروا وجهه في الرد على المعتزله والرد على, المعتزل على الاشاعره وكذلك قوله اعوذ بوجهك الذي يشرق النور به اما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف هو ضعيف يعني لو أتى المؤلف بالاي احكي الايه كافه ايه قرانيه يقول حديث صحيح ذكر هذا الحديث من روايه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله وقال مرة من قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله وتبارك الله تلقاهن ملك فضم عليهن جناحه وقال مره تلقاهن فكتبهن ثم ضمهن الى جناحه حتى يجيء وجه رب العالمين تبارك وتعالى هذا الحديث ضعيف كما قال المحقق أن أوردهم في مجموع الزرائد وأزاهد الطبراني وهم من رواية عون ابن عبد الله وعون ابن عبد الله بالعثفة بن مسعود بن الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد في كلام لأهل العلم تكلموا فيه قال الحفظ وعان به وعمه مرسلا وقيل أنه عن الصحابه مرسله وكذلك في روايه عن عبد الله بن مسعود تكلموا فيها وأنه لم يسمع من عبد الله بن مسعود فيكون الحديث بهذا ضعيف الحديث هذا ضعيف لكن الوجه ثابت الله بالحديث الصحيح هو القران العظيم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لا يكافر أما هذا الحديث هو ضعيف ولعل المؤلف اثابه من هذا يكون شاهد الحديث الصحيح وتشهد له الآية والشاهد من الحديث قوله حتى يديئ وجه رب العالمين تبارك وتعالى ال الذي يقول سبحان الله والحمد لله ولاهله الله اكبر ولحول كتاب الله يتلقهن ملك ويضم عليهن جناحه وقال مره يكتبهن الملك ثم يضم جناحه حتى يجي وجه رب العالمين فالحديث ضعيف كما سمعتم ويغني عنه الحديث الصحيحه والايه في القران الكريمه ولو كتابه لله عز وجل وانكار الجهميه والمعتزله للوجه باطل. بل الوجه ثابت لله عز وجل كما وهو عقفها في سنة الجماعة كما دل على ذلك النصوص المكتبرة أو سنة رسوله نعم باب إثبات الصورة له عز وجل قال أخبرنا محمد بن أحمد بن عبد الله الجارودي قال أخبرنا الطبراني وقال حدثنا الدبري حق قال واخبرنا يحيى بن عمار قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن جناح قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن رافع قال واخبرنا ابو يعقوب قال حدثني جدي قال حدثنا حاتم قال حدثني حاتم وابن محبوب قال حدثنا سلم قال وحدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم عليه السلام على صورته طوله ستون ذراعا نعم هذا الباب الثامن عشر من باب الرسالة عقدهم علم لإثبات الصورة لله عز وجل قال باب إثبات الصورة لله عز وجل ذكر حديث ابي هريرة والإسلام في تحويل قال قال رسوله. خلق الله ادم عليه الصلاه والسلام على صورته طوله ستون ذراعا في السماء ستون ذراعا الحديث رواه البخاري ومسلم ومن اصح الحديث خلق الله ادم على صورته ثم قال طوله يعني طول ادم طوله في السماء ستون ذراعا اول ما خلق طوله ستون ذراعا فلم يد الخلق ينقص حتى الان حتى وصل الماصل اليه والمؤمنون يدخلون الجنه على طول ابيهم ادم ستون ذراعا طوله أهل الجنه يدخلون الجنه على طول ادم ستون ذراعا واما العرض فجاء في الحديث رواه الترمذي ان العرض سبعه ذراع لكنه ضعيف فيه بعض الضعف والحديث فيه اثبات الصوره لله عز وجل خلق الله ادم على صورته فيه اثبات الصوره والصوره صفه من صفات الله كسائر الصفات كمان يثبت السمع والبصر والعلم والقدره وهو السمع البصير فيه إثبات, اثبات البصر هو العلم العليم الحكيم إثبات, اثبات العلم خلق الله عد على في فيث صور فيث الصور لعزه جل على وجه لا يماثله احد من خلقه وكل موجود له صوره كل موجود له صوره قائم عليه والله تعالى آه. له هو اكمل الموجودات كل موجود له صوره هو قائم عليها فاذا قلت انك هناك موجود لا صوره له نفيته، ما في موجود الا له صوره والله له الصوره خلق الله العدم على صورته وبهذا يتبين أن أن هذه الترجمة صحيحة، فالله سبحانه وأن الحديث صحيح، نصح الحديث صحيح، نصح الحديث وفي ذات الصورة لله تعالى عز وجل على بريق جلاله وعلوه لكن اشكل قولاً، قول في الحديث خلق الله آدب على صورته أين مرجع الضمير خلق الله آدب على صورته مرجع الضمير فيه ثلاثة أقوال ذكرها الراعي في كتابه تأسيس التقرير. القول الأول أن مرجع الضمير إلى المضروب، هو ويكون هذا من باب القلب تشبيه المقلوب، لأن الحديث سبب، ومنا برأ رجلاً يقتضان قال ذات تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته على صورة المضروب. هذا باب التشويه لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته على صورة هذا المضروب يكون باب التشويه المقلوب الأصل ان يشبه المضروب بآدم والان شبه آدم بالمضروب فتشويهه فتشويه مقلوب هذا قول وهذا قول باطل هذا قول. القول الثاني أن الضمير يعود إلى آدم خلق الله آدم على صورة آدم وهذا أيضا باطل وهو قول الجهميه سأل ابن الإمام أحمد رحمه الله قال قالوا يا أبي خلق الله آدم على سورة سورة آدم قال هذا قول جهمية أي سورة لآدم قبل أن أخلقه الله خلق الله آدم على سورة قبل أن أخلقه له سورة قال هذا قول جهمية أي سورة لآدم قبل أن أخلقه الله, الله والقول الثالث أنه يعود إلى الله وهذا هو السور خلق الله آدم على سورته ويدل عليه رواية صحيحة خلق الله آدم على سورة الرحمن ومعنى الحديث إثبات الصورة لله يعذر، وهذا يقتضي نوعاً من المشابهة، وهي المشابهه في مطلق الصورة، يقتضي نوع من المشابه المشابه في مطلق لا في الجنس ولا في المقدار، لا في الجنس ولا في المقدار، ومن رأى القمر في الماء، يقول القمر، هذه صورة القمر، هذه الصورة في القمر هي نفس الصورة التي في السماء. نعم الصوره هي لكنها تختلف فالصوره التي في السماء القمر الذي في السماء مقداره عظيم وذاته مختلفه أما الصوره التي في الماء شكل فقط واشكل هذا على بعض العلماء حتى على بعض ائمه السنة الإمام محمد بن اسحاق بن خزيمه امام من الائمه غلط في هذا وقال في كتابه الصحيح في كتاب التوحيد لا تغلطوا ولا تغالطوا يعني ظن أنه فيه إثبات التشبيه قال نفع الصورة وهذا في من غلطاته غلط رحمه الله ورد عليه الشيخ السلام رحمه الله وإثبات الصورة جاء في حديث والشيخ الإسلام رحمه الله كتاب عظيم سماه بيان تلبس الجامية في بدعهم والكلامية وتكلم على حديث الصورة وأطال في هذا والكتاب من عيون كتب الشيخ الإسلام الفنية وفيه بحوث لا تجد في غيره وحقق الكتاب في جامعة الإمام محمد سعود الإسلامية ووزع الكتاب بين ثمانية, ثمانية من الطلاب في دراسة العليا وحقق ثمان رسائل دكتوراه وطبع الآن طبعا وجمع الملك فهد في المدينة وطبع الآن ووزع الآن وسوف يطبع أيضا وكتاب عظيم كتب المشرف على الرسائل و بحث الصوره جاء رساله كامله رسالة دكتوراه بحث الصوره وفيه هذا التحقيق في الاسلام وفي فتح الصوره لله عز وجل وان انكار من انكر الصوره هذا قول جهميه وان الامام محمد بن خزيمه ونى ان في فتح الصوره تشبيها فلهذا غلط وهو امام ومعدود من غلطاته وكل يخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل جواد كبه والصور بثلاث الصوره الله عز وجل وكما سمعتم في ثلاث اقوال لأن الشيخ الإسلام يرد على في بيانة يرد على الرازي والرازي معلوم أنه من متأخره معتزلة وأنه انتقل إلى مذهب الجحمية ولكنه تاب في آخر حياته وترحم عليه الشيخ الاسلام رحمه الله يسمى كتابه الرازي أساس التقريس فنقلها الشيخ الإسلام في هذا الكتاب سماه نقل التأسيس بعضهم يسميه نقل التأسيس وووأصاب أن اسمه اسمه بيان في البيش كلامية في تأسيس بدعمه الكلامية بحث ملخص صورة بحث مطول وصلصة أن الرأي ذكر هذه الأقوال الثلاثة الضمير يعود إلى المضروب أو يعود إلى إلى آدب وهو قول الباطيان وقول كأنه يعود إلى الله ويدل عليه الرواية الصحية خلق الله آدم على صورة الرحمان وذكر حافظ من حجر أن هذه الرواية في الجزء الحدي عشر من فتح البالي خلق الله آدم على صورة الرحمان فالحديث فيه إثبات الصورة لله عز وجل كما ليقوا بجانه وعلى والصورة من كثائر الصفات تستمع والبصر والعلم والقدرة والصورة كلها هابتة لله نعم باب إثبات العينين له تعالى وتقدس قال حدثنا الحاكم بن محمد بن عبد الله الأزدي الإمام املاء قال حدثنا محمد بن محمد الأماطي قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرني أبو الوليد الطيالسي, الطيالسي عن شعبه قال وحدثنا أحمد بن حمدان قال أخبرنا حامد بن محمد قال حدثنا محمد بن صالح لأشد قال حدثنا داود بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال واخبرنا عبد الجبار قال حدثنا بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن قتادة أنه قال سمعت أنسا بن مالك رضي الله عنه رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد حذر أمته الأعور ما من نبي إلا وقد حذر أمته الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر لفظ غندر نغذب <تصفيق> بالثامن عشر باب رسالة قال مل باب إثبات العينين له تعالى وتقدس الله تعالى في إثبات العينين لله عز وجل ذكر فيه حديث أنا سبحانه المالك ما من نبي إلا وقد حذر أمته الأعور كلاب ألا إنها الأعور إن ربكم ليس بأعوار والحديث من صح لحديث روه الشيخان ببخاري وغسف ذكر المؤلف بالسند تحويل الإسند الحديث في إثبات العين لله عز وجل وجه الدلالة النبي قال ما من نبينا لحذر امته الأعور كذاب وهو الدجال الدجال اعور قال الا انه اعور والاعور هو الذي ليس له الا عين واحده وان ربكم ليس بيعور له عينان سليمتان فالدجال اعور ليس له عين والله ليس بيعور له عينان سليمتان فجل على ثبوت العينين لله عز وجل ولا اعلم دليلا يدل على اثبات العين لله غير هذا الحديث هذا الحديث هو الذي في اثبات العين لله وأما قلوا تجري بأعيننا فلا يثبت الرؤية العز وجل ولا يثبت لله عادد من العيون لأن مراد التعظيم هنا يعني جمع العيون وجمع الضمير تجري بعيوننا جزاء الذي كان كبر يعني بمرأة منها وقوله لتصحع على عيني اثبت جلس العين لكن هذا الحديث هو الوحيد في إثبات العينين لله عز وجل وهو من اصح الحديث روح الشهر وخف المشكلة وجه الدلالة أن الله تعالى أخبر أن الدجال أعوار والله ليس باعور والاعور الذي ليس له عين الا عين واحدة والله ليس باعور له عين لكلمتان فثبت في الحديث جل الحديث على اثبات العين لله عز وجل وهذا واضح ولا إشكال فيه عند اهل السنه والجماعه نعم باب اثبات السمع والبصر لله عز وجل قال اخبرنا يحيى بن عمار قال اخبرنا يحيى بن عمار الإمام. قال اخبرنا ابن جناح. قال حدثنا إسحاق. قال واخبرنا ابن الفضل الزاهد. قال أخبرنا محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة. قال اخبرني جدي. قال, أخبر... قال حدثنا أبي. قال حدثنا أبي المقبري. قال حدثني. قال حدثنا أبي قال حدثنا حرملة بن عمران قال حدثني أبو يونس سليم بن جبير قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا ووضع ما على أذنه والتي تليها على عينه والتي تللها على عينيه وقال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع اصبعين عليهما لفظ ابن خزيمة نعم هذا الباب العشرون نبعه بالرسالة قال المؤلف باب وإفقات السمع والبصر لله عز وجل وذكر فيه هذا الحديث بالسند الطويل وهو حديث غيون سليم الجبير قال السلام تابع هريرة رضي الله عنه يقوا هذه الآية إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس ينتحكم بالعدل إن الله نعمة يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ووضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه كذلك فضاعل إبهام على الأذن والسباب على العين النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا وضع الإبهام على الأذن والسباب على العين ووضع وال... إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه على عينيه وقال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها ويضع إصفعين عليهما لفظ المخزيمة وهذا الحديث كان صحيح أخذها أبو داود وأخذ المخزيمة في كتاب التوحيد وبالحبان الحبان والحاكم والللتاك كما ذكر المحقق وهو حديث صحيح هذا الحديث والآية الفائدة في السمع بصير إن الله كان سميعا بصيرا الدليل أخذ من الآية إن الله كان سميعا بصيرا في إثبات اسم السميع. وأن الله من أسماء الشميع فيعبد عبد عبده الشميع وفي إثنان اسم الضفيع فيعبد قل عبد البصير وفي إثنان صفة السبع لأن كل وصفة البصر في الآية فيه اسماني اسمان وصفتان اسم السميع واسم الضفيع وصفة السبع وصفة البصر لأن كل اسم مشتمل على صفة أصنع الله مشقة ليس و ابو هريرة لما قرأ هذه الآية وضع إبهامه لما قرئ ان الله كاتب الوصره وضع ابهامه على اذنه وسببه على عينه وقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا سمعت الرسول يقرؤها ويضع اصبعين عليهما قال العلماء الفائدة من المقصود من وضع ابهامه على اذنه وسببه على عينه تحقيق الصفات المراد تحقيق الصفه وليس المراد التشبيك المراد تحقيق الصفات وان صفه حقيقيه أما من اشار و اراد التشفيف هذا باطل أراد؟ لو اراد شخص شخص كذلك مثل ما ورد في الحديث أن اشار باصوعه هو على المنبر فاذا اشار و اراد تحقيق هذا باطل اما اذا اراد التشفيف هذا باطل والله تعالى لا يشبه حد من الخلق لا في سمعي ولا في بصري ولا في غيره لكن المراد من الاشاره تحقيق الصفه وانها حقيقية وليس المراد المشابهة الله تعالى لا يشبه أحداً من خلقه فهذه الآية الكريمة وهو الحديث في إثبات السمع والبصر وأنها صفة حقيقة ليست مجازا. فالإشارة لتحقيق الصفات وفيه الرد على من أنكر صفة السمع والبصر وإثبات السمع والبصير من المعتزلة والجهمية أما الإشارة المسكتون لأنها صفات السمع فالإشارة يثبتون سمع الصفات ومنها سمع البصر الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والحرادة هل يثبتها أهل البداء هل يثبتها الأشاعرة وأما بقية الصفات يتأولونها وأما المعتزلة فلا يثبتون شيء من الصفات وإنما يثبتون الأسفة بزعمهم المعتزلين يثبتون الأسفة فقط اسماء بدون معاني يقولون سميعون بالأسفة هذا باطل ألاقي ألفاظ أسفة معان والجهمية يمكنون الأسفة والصفات فالحديث وغاية الرد على لا المعتزلة والجهمية نعم باب إثبات اليدين لله عز وجل قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد السمعاني قال أخبرنا محمد بن إسحاق القرشي قال حدثنا واسمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني يحيى بن أيوم عن ابن جرير عن عطاء عن عطاء بن ابي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آدم عليه السلام كان يسبح بتسريح الملائكة ويصلي بصلاتهم حين هبط إلى الأرض, هبط إلى الأرض لطوله وقربه إلى السماء فوضع الله يده عليه فطأطأه إلى الأرض سبعين ذراعا نعم هذا الباب الحديث والعشر من الباب الإساثة باب وثبات اليدين لله عز وجل واليدان ثابتتان لله عز وجل في القرآن العظيم وفي الحديث الصحيح ف... فمن القران القرآن قول الله تعالى بل يداهما بالسلطان في فتيل يدين الله والله يدين اثنتين وقال عز وجل في لابليس ما منعك أن تصد لما خلقت بيدي ما منعك أن تصد لما خلقك بيدي في اثبات الجليل لله عز وجل وفي الرد على من تاول اليد وانكرها من الجهميه والمعتزله والاشاعره الاشاعره يفسرون اليد بالنعمه تبارك الذي بيده الملك قالوا المراد بيد النعمه طيب كيف تفسرون بلدهما بصورتان بل, بل نعمتاهما بصورتان ما مالك فسر لما خلقت بيدين بنعمتين نعم الله كثيره ليست فسرتين اي يمكن أن تفسر يفسد المعنى تفسر اليد بالنعمه هذا باطل ما ملاعك التصفر لما خلقته بنعمتية بنعمتية بنعمتية بنعمتية بنعمتية بنعمتها بإ؟ نعمتها Buddhasudatiนعمتين هذا من الباطل في إثبات اليدين لَنا كتSen يدان إفتتان كلمتان ومن الأجل الصحيحة بمستدار كلها في المرض أي أننا على منابرا من نور عن يمين الرحمن كلها يده يمين عن يمين الرحمن وكلها في Kardash وكلها يدى رِهumu فإذا الله ثابتا في القرآن العظيم با لدهما سيدتان ما ملاعك التصفر لما خلقته بيدي في الحديث الصحيح كذب ان مقصود على مناظر منوع عنه هم يمين أما هذا الحديث الذي ذكر مؤلف ضعيف من العجائب أن المؤلف يأتي بالحديث الضعيف ويترك الآيات ولا الحديث الصحيح لكن هذا ثابت لنا هذا الحديث يقول إن آدم عليه الصلاة والسلام كان يسبح بتسبيح الملائكة يعني قبل أن يهبط من الجنة لما كان في الملأ لما كان في الجنة كان يسبح بتسبيح الملائكة ويصلي بالصلاة فيه. حين هبط على الأرض،, الأرض، بعد طوله لأنه طويل. حين لما هبط أهبطه الله الأرض، كان يسبس في الملائكة ويصلي بصلاتهم حينهض الله بعد طوله لأنه طويل وقرب إلى السماء، فوضع الله يده عليه فطعطه إلى الأرض سبع إلى هذا ضعيف في في ما تينا كره. كيف يكون آدم يهبط الأرض ويصل إلى السماء؟ طوله من ستة إلى جرعة كيف يصل إلى السماء؟ طوله من الأرض يسمع الملائكة تسبح. فهذا فيه في نكاره وفي سنده ضعف كما ذكر المحقق ان هذا رواه ابن سعد في الطبقات من طريق عفان بن مسلم وفي سنده علي بن زيد بن عبد الله بن الزهير ضعيف فالمقصود ان الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف ولكن لا حاجه اليه والشاهد من قوله كان يسبب التشريع الملائكه ويصلي بصلاتهم حين هبط إلى الارض لطوله وقرب يسف فوضع الله يده فوضع الله يده ما في الاثبات ما في اليد حتى الحديث الضعيف في اثبات اليت واحد فوضع الله يده عليه والترجمه اثبات اليد والحديثه في الاثبات وهو ضعيف لا حاجه في هذا الحديث الضعيف يكفينا ايه ايات الكريمه ولا حديث صحيح كما سمعت بلدهما ادهب ما منعك ان تصر الخلق بيدي إن المقصدين على منابع من نور عن العمل عن الرحمن وكل سيد هي مين؟ وفي الآخر أن الله تعالى يأخذ قص ووعنه يقبض سبعات بيده وبيده الأخرى القبض أو الفجر يدين حديث صحيح للمسلمون فكيف لا كل حديث صحيح فناس قرانية تبي بهذا الحديث عرفوا الحادث حديث شرده ضعيف وما ما هو أيضا يقول لي الله رأاه بطل الأرض وإنه يسوع تسبيح البلايكة لطوله والله وضع الله يده فطأطأه إلى الأرض سبعين جراعا الحديث ضعيف رعيف السبد ومكرمة ولا حاجة فعيلة لكن الترجمة الصحيحة فتلذي الله عز وجل. نعم باب إثبات خلق آدم عليه السلام بيديه قال اخبرنا محمد بن علي البتي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد قال حدثنا وثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراب عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن معمر وحميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن قريش قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال أخبرنا مقاع نبيه فيما قرأ على مالك ويحيى بن وكيل عن مالك عن, مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريره رضي الله عنه قال وأخبرنا علي بن محمد الفارسي قال أخبرنا علي بن, قال أخبرنا علي بن عيسى قال, أم... قال أخبرنا الحسن بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي هارون هذا اسمه عمارة بن جوين العبدي بصري عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام فقال له موسى أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنة لفظ حديث أبي سعيد رضي الله عنه نعم هذا الباب الثاني والعشرون الباب إفاة خلق آدم عليه الصلاة والسلام بيده خلق الله لآدم بيده ثابت في القرآن العظيم وفي السنة الصحيحة في القرآن العظيم قال الله تعالى لخطاب الإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لا الصريحة في أن الله خلق ادم بيديه وهذا في تشريف لآدم في تشريف لآدم وتفضيل له على سائر المخلوقات المخلوقات خلقها الله بكلب تكن وآدم خلقه الله بيديه هذا تشريف له و. وكذلك في الحديث الصحيح أن موسى عليه السلام لقي آدم فقال أنت آدم أنت أبونا الآدم أنا الذي خلقك الله بيده وأسدد لك ملائكته وعلمك أسرع كل شيء فقال نعم قال فلماذا اخرجتنا ونفسك من الجنة فقال أنت موسى الذي وصراك الله برسلاته وكلمك لم تجد أو لم تجد أن الله كتب علي قبل أن يخرجني بضعين عاماً قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى إغلبه حج موسى عليه صلاة لا م عادم على شيء لامه على المصيبة التي لحقت بخروجه بخروج مالجنه ودرية وموسى وعادم احتج على المصيبة بالقدم ولحج على القدم المصيبة جائز لك الممنوع أن تحتج على البصية بالقدم لا يجوز تحجيم العاصي على القدر وال العاصي لكن موسى موسى لامه على المصيبة والمصيبة مقدره راحت جادب بالقدر فلذلك غلب آدم موسى بالحجه قال الذي حج ادم موسى حجيمه والشاهد قوله خالقك الله بيده وفي القرآن الكريم خلق الله آدم بيده فخلق الله آدم بيده ثابت وكذا في الحديث الصحيح في قصة هذا الملائكة قالوا يا ربنا اقتعتها لبني آدم الدنيا يلهون فاجعلنا الآخرة فقال الله عز وجل لا أجعل صالحا من خلقت بيدي كما قلت له كن فكان وهذا من الأدن تفصيل البلائي الأنبياء وصالب المسأل على الملائكة ومسألة خلافية بين أهل العلم فاذا خلق الله آدم بيده ثابت في القرآن العظيم وثابت في الحديث الصحيح. أما هذا الحديث الذي رآه المؤلف فهو أيضا في ضعف. أنجع Adam وموسى فقال موسى أنت الذي خلقه بيده يده وأسكنك جنّته. لكن الحديث صحيح أنت آدم الذي خلقه بيده يده وعلمك أسرع كل شيء. أنت هل أنت آدم الذي خلقه بيده يده فيك من روحه وعلمك أسرع كل شيء. خلقه الله بيده يده وأسكن نسخ من الروح وعلمك أسرع كل شيء أما هذا الحديث ذكره مؤلف ساده ضعيف من المطلق أبي هارون العبدي نبي سعد القدري وفي أيضا عمارة بن جوين أبو هارون العبدي البصري فهو ضعيف هذا الحديث لكن يغني عنه الحديث عن السهل ذكرتم والآية الكريمة فخلق ادم بيده خلق الله ادم بيده هذا ثابت في القرى العظيم وفي السنة المطهره